موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقول Wielu z nich nie ma w tym samym czasie. Idziemy do tego, żeby ludzie nie byli w stanie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 الأمر منهم لعلمه, لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشنقان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحمض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنا كله نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مبيتا لَيَجَمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ